فتحنا لك فتحنا بينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذبك وناتعقر ويتم أن يعمته عليك ويتم أن عليك ويهديك صراطا مستقيما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 ليجعل المؤمنين والمؤمنات جنات فجري من تحتها الأنمار فجري من تحتها الأنمار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ضالين بالله وَاتَّقُوا يَوْمًا نُصِيرُهُ لِلنَّادِي تُرُدُّ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُقِيمُوا وتتذبحوه بكرة وأطيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوكى بما فيؤتيه أجرا عظيما فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألفنة أليس في قلوبهم قل فمن يملك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 وَأَبَرْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن رب يشاء، وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغاني ما تأخذونه دون أن تتبعن. يريدون أن يبدّلون كلام الله. قل أن تتبعن. كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل لي المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أنيبأس شديد إن تقاتلونهم, تقاتلونهم أو يسلمون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 أدري له تحت الأنهار، ومين يتوالى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن مؤمنين يباعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأزل السجينة عليهم وأثابهم فسحا قريبا. ومغالم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عزيزا حكيما وعدتهم مغانم كثيرة فأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيتي للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ونخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء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 المؤمنون والساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم أن تطعوهم فتحيبكم منهم عروة بغير علم ليجعل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا اذل الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ ذل الذين كفروا في قلوبهم الحميتة حميت الجاهينية فأنزل الله سكينة فأنزل سكينته على عزونه وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَشَدَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِذًا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَعَّنَّفَ اللَّهُ شَكِيدَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فهم كرمة التقوا وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا لتدخلن لمسجد الحرام إن شاء الله آمين محيقين رؤوسكم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 شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفتار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون فهلا الله ولضوانا وفي من أفل السجود ذلك مثلهم في التورام ومثلهم في النجين كزرع أخرج حطأه فَاسْتَغْنَى فَاسْتَغْنَى فَتَوَالَى سُوقُهُ يُعْجِبُ الذُّرَاةَ يَغِيضُ بِهِ مَنْ كَفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ فِرْتَنَ وَأَجْرًا عَظِيمًا